وَنَادَى فرعون فِي الْعَونِ فِي الْقَوْمِ هِيَ قَالَ يَا قَوْمِ أَلِيْسَ لِيَ مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَدْرِي مِنْ تَحْتِهِ أَفَلَا تُبْطِلُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُو بِئِنٍ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ السُّورَةُ مِنْ ذَهَبٍ أُوْجَاءَ مَعُهُ الْمَلَائِكَة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلِهَتُنَا خيرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَك إلَّا جَدَلَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمٌ إِنْ هُوَ إلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَدَعَلَهُ مَثَالٌ لِبَنِي إسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَأُ لَدَعَلَ مِن لكم ملائكة في الأرض يخلفون